عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه ثقر وما أدراك ما ثقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر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 قالوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن ضعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما ونفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة يريد كل مرء منهم أن يؤتى صحفا منشرا كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا عن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفير